اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد انقول لشيخنا تفسير كتابه القران الكريم من سوره الجمعه سوره الجمعه وسوره المدنيه اي كميت اي كي سو قبل الهجره و قران كي سو دغاي بعد الهجره نبينا صلى الله عليه وسلم هو كان سوغان من حديث ابن عباس و حديث ابي هريره صلاه الجمعه انكم اقريت جيرى رجعنا سوره دان او سوره الجمعه رجعنا لبعضنا انكم اقريت جيرى المنافقين او سوره كعبتا Siddhasu wa Sunnu. Manarak Gavana Uruku Akrichiri Suratulla Allah Yo Al Atak Hadithul Gashiya Lavada Surana Maru kuwa khi chiri Lavada wa wa Sunma Marqa inluwa kiyomidba mar. Shmilla Allah magi san Surat nam kubilava Allaha su Arahmanin na harista balla rarammit ka kusi faisana الله سوء الرحيم النحريسي سكارسي يعدو طنو خلقكي سكامدع يسابقه وحاو التصفير صدقه نستهل الله الله ما مخلوقي في السماوات عرديالك كسرنا دي وما مخلوقي في الأرض دولك كسرنا دي الله سوء الملك بقر كن كما مرأة دي. الله سؤال قدوسي ايضاها نامتا بادان وكاد داهرا نقائسة يحيبها الله سؤال عزيزي غالبك وصغمت دعو دوناء من المرط الله سؤال حكيمي حكمت دعو هو الله الذي وامدك ومعث سوبيحي في الأميين عربة أميين تابحدي وذلك رسولا رسول رسول كاسو منهم أميين رسول كاسو يطلق أقنى عليهم أميين تكركم في آيات آيات كيسا ويزكيهم باهيرا ينا أميين تاس براي الكتابة كتابة قرآن كاي والحكمة التسنة كانوا وحي آذين أميين تاسو من قبل, من قبل مجيئه رسول كإنات كيساكور لفيد ضلال بادك وكسوغن دلال كاسو مبين بيين وعق وآخرين ويزكي وضاهرا ويعلموا نبرا آخرين كووكال كوو أميين تانهين وغير كود منهم أميين تانه غير كود آخرين أي مغايرين وآخرين كووكالنا الرسول كوو الظاهرا وبرى كتاب كيسو النب منهم أميين تانه كوا سكاروا لم يلحقوا ان سهلين بهم اميين توري ان سهلين وهو الله العزيز ومدك غالبك الحكيم وحكمت دبلان ذلك فاس الى هي رسولك سيي النبي مبقا فضل الله والاه فضلك سياتيه ما يشوق والله الله ذو الفضل ومد رصن صاحبه الله سبحانه وتعالى لا يمكنك أن يكون مخلوقاتك وصمواتك وصمواتك وصمواتك فإنه لا يمكنك أن يكون مخلوقاتك الله يمكنك أن نستهان وحينك قرام إلهي نقصاني يحيط وطنئل كفه بيه أوصان لحين سيدا إلهي أولي وإن من شيء إلا يسابح بحمده شيء مجره إلا إلهي بو نستهان أصغوا محبين تلك الدراء كمالنا إلهي أصغيه كمال أصغوا إلهي أصغيه يسابقوا وحاوا التصبيح سدئوا نستهل الله الله ما مخلوقي في السماوات وما مخلوقي في الأرض الله سأل ملك بقر كن كما مرأة هذا وأصغوا كتصرفات الله سؤال القدوس اظهرن انت بدن نقصان اي عيب او دن كف الله سؤال العزيز غالب كروح اصغ الضاره كلي اي الصعاب الميل مران الله سؤال الحكيم حكمت دبران او اقوى شيء سياف اشي سيشرق قدر كل اي حكمتك هو الله الذي وامدك بعث سبحيه في الأمميين عربت أمميينتا بحضر رسولك صبحي عربتا وحي غالبك آها إنا إسان وحنا قرين وحنا لكو قرانا إسان أخرى كلي الأمميين لابي كرين أمميين أيّا لابي كرين سيدا إلهي للذين أوطوا الكتاب والأمميين أسلامتم waa ku soo saaray rasuul rasuul minhum ayaga kamidoo ku nasab in marka ayaga laga soo saaray ma'needu ma inu Asaga. loo diray ayaga oo kaliya oo qis fiisaladii suuqas ku tayma laakiin si gaar ah waxa loogu sheegaya minna gaar oo gaar ah ee u gaar mahayelay soo dejiyey rasuulka keenna sallallahu alayhi wa sallam waxa laga dhegeey mid ayagu ay yaqaanin naxbiisa sifadiisa end luqadiisa dabxigiisa ameeradiisa kul ayqani way ka duway marka dadan qoon oo qoraalka quraanka ku soo dhegey qoon oo aan rasuulka hore si gaar ah marka galay sanaya subhanahu وانا سيده الهي ويرى وانه للذكر لك ولقومك سيده الهي ويرى وانه للذكر لك قران كان شرفك ويعين عليك سبحانه ولقومك تلقاتك بالا شرف ويعين حيل القدره دي الهي اودرت و حين بنو اادن كلقك وهذا لي الهي اللي قدر دي اودرت ماركا غلط ka sharad deema ummadii kale ra galar laga sheega huwa allah alladhi waamidkii baxa soo saaray fil ummiina arat ummiinta wax qorin wax macaf ah xidho da rasuula ummi ki kaso saaray rasuulka soo minum ayaga kamid hoona nasab kooda ah rasuulka كفرك بذات معاصد اخلاق حماده كتاب خاص كاس قران ويعلمهم بري الكتاب كتابك يا والحكمه هذه كما صلى الله عليه وسلم وقوها الى لا صوت دري بدك ان دين لوغ دولق يا قرانك يا حديثك صحيحه aan ahay alfaad la iska aqriyay aqeedo iyo iibeydo yata kallaga dhigto oo dhaqanka lugu dhiso ideeda lugu dhiso qofku wax kasto oo qilaafsan quraanka iyo sunnada uu ka fogaado hadii kalaaypto sifada yahuuddu yeelanayo sidoo yahuudte waan soo socdaan sifadoodu waxay ahayd alfaad inay aqriyaan kitaabkii ay ka سدا اسو ور كيدو نايي مارك النبيي iyo sahabo du wuxuu sameeyay kitaab kan oo aqiniyo oo aqo dhahiri oo wax kasto kitaab kaas qilaafsar oo aqo dhiri kufrigi shirkiigi wax weyn bidci fisqi kulli markaasay kusii foobayeen iimaan iyo sunno iyo daa iyo taqwa iyo sida sida loo لكن عذاب كتابك اقين يذو عقيدتك قرانك وشيغي ابل كوسيفس ماين ايرادته امريه ابل كوسيفس ماين اخلاقو تلماماي ابل كوسيفس ماين واحد نقر اياهودي صفلودي او اه الفاظ دينك اقين يذو معني هنا كم مرن طاي تاسنا الهي اوتلماماي سيد الضمير كتاب لسرايك كتابك قيل ولكن ضميرك وخشقاس kuma la taqan kiise iyo kitabka sidaas u noqonaya qofka marka aad dii u san quraanka aqeedo iyo cibaado iyo akhlaaq ka dagan rasuulku sidaas sallallahu alayhi wasallam kitabka alle aya aqeedo dadka uga dhigayay cibaado wa ku وحتد دوين كتاب يا سنة عقيدة يا عبادة ميدو ويجهن يا, أحكام يا اخلاق سدا سالا ربا ورفط الانبياء ان ذلك لو دول عقيا كتابك يا سننا لو دلال خاص ومبين بين القاعط دلال ايكو سغنايه واخرين واخرين لبذا ولو قدفا ولدي بصف في الميين اله هو مد كسوبخيين رسولك اميينت كسوبخيين في المين كسوبحي اي واخرين وكد معناها لبذا اخرين ولجو عقفو ويعزك بنيتو كجير او ويعلمهم اولي و ويعزك رسولك و الدهري اخرين وكلو ويحلمهم و نبري وكلو كدوغن امين ها او امينتان ايو رسولك بري كتابك و ايغنا او يي و عجيمي وعكاملين أن حديث صحيحا أو إمام المخاري يقير كيس أيواريين حافظ كنا آياتا شريحة وكسو أروريين وغير أبو هريرة رسول كان أكبر لنه صلى الله عليه وسلم مركاس إلى هاي صورة وكمع كسو ديك وآخرين منهم لما يلحقوا به مركاس إلى هاي صحابات من هم يا رسول الله ييهي كو وان كلى رسول كيلهيو ما بدو اوجاوبين الى صدق كور اي ويديين سلمان الفارسي نالا چوغي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي جعتي سو الفارس. كور ساري كان الايمان عند الثريا هدي ايمانكو حدغها iiwaan ko halka saxbu ku sugmaalaha la naaraa urrijaanum awrajurun min haa ula waxa gaarilaha frac ama dab tf kamid ah ku wan faarisiyinte u ajamiga faarisintu kamid ya asagu hadiiskiisu marka wuxuu aadayn wa akharina sallallahu alayhi wa ahadina hadithu wa akharina in ajamiga loojedo illa arati سورة دانو انه سورة مدنية معاية اليس المان الفارسي مرك رسولك او يمت صلى الله عليه وسلم مقالة دان مدينة مركاس الإسلام رسولك او يمت وحي دليل عطم ركو او تهي سورة دانو وو آخرين منهم كلمة داسو سجارة اي اي دا. عام او عدين ايضا خصالة بالرسولك انه عامتها وعددك وطن لو سؤال ديري والله صدر العرب إي حيثي مدامانشي ليا إسنا ورصيد إلهي وكعدي سورة قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إلهي وإنا أنا روسيي وقلوك إلى رسول الله وحكوك ردده لما أنت الله يصدر عنكم وقال لك يا رسول الله illa fasiraaya wa naksan ola ra wa ajamigi madama arabti la soo sheegay wa akharina ku wakalana wa daahirayo wa baray kitaabkiyo sunnaba ku wakale aminum ummiyinte kadduwana axayn oo ajamigi ah faswa macna macna kala jira ah akharina in arabqa lagu fasiro laakin arabti la laga dhibo kuwa لا سو ديري اي جوبي هو الذي بعث في الأميين الرسول اي وعاقرينكوا كوا كلوه غبالك وكئمانه او ان مركز جوبي تاسرو واجير لكن معنا نوري ايا ظاهر كوا ولي حديثه minhumu yinta kaduwan aw minhumta waxaa lagu tacallujina aakhareena waa akhreen ku wekeddu wan ummiin taasna rasuulku waa baahireeyo kitaab ku barayee minnum ummiin taas ka duwan akhreen taas oo lama yalku aan soo halerin bihim ummiin oo وحوى المسلمين تي وصحابة رسولكم وهو ريان أيهاك جرسيين عرب يعجبين تيكالبا مالك آخرين تاسوا لما يلحقوا أن سوهلين بهم أميين تا وهو الله العزيز وامدك قال الحكيم حكمة ضبان ده ذلك قاس إلى هيئة رسولك سي ذلك أي ما أعضاه الله محمد صلى الله عليه وسلم من النموة العظيمة وعن رسولك إلهي يسيرون نقول نبي فضل الله وإلهي فضلك سيؤتيه الله نواسيه من يشاء قفك وضونه والله الله نظل فضل ومت قيرات سنو صحيب فضلك, فضلك سوال عظيم مهين بلق. يسبيح لله الله وحان نستوع التصبيح صدا. ما مخلوقي في السماوات على رياك قصر ناضي إيواما مخلوقي في الأرض للك قصرنا الله سؤال ملكي بقر كون كما مرأة هذا الله سؤال قدوسي الضيران تبضان النقصار يأعب كفو الله سؤال عزيزي غالبك الله سؤال حكيمي حكمة دبضان هو الله الذي وامدك يبعث سبحيه في الأميين عربة أميين تلحلوا رسولا كسبحيه رسول كاسو مينو ايجا كميد او كناصب رسول كاسو يتلو كو اقنا عليهم كركر ايات ايليس او ويذكين طهرايا او ويعلمهم براي الكتاب الكتابه والحكمه والسنه وان كانوا اميين تاسو خي من قبل من قبل مجيئه رسول كائناتكيسي كاهو لفيد دلال بعضيك وكسوك أن دلالك ومبين بيين أوعط وآخرين كوكا كو لنا الرسول كوالدهيري وكتابك يصمدوا بريي منهم أميين تنا كدوين آخرين تاسوا لما يلحقوا أن سوهلين بهم أميين تنا لكن كذلك سوهليني وهو الله العزيز واميد خالب الحكيم وحكمت بضان ذلك الرسول كوحى إلهي سيئنا بالنماذة فضل الله وإلهي فضلك سيؤتيه إله إلهي واصينا من يشاء قفك والله إلهينا ذو الفضل ومثل يراق فضلك آه سؤال حديث وين ماذا؟ قال تعالى إله الحذيري مثل الذين قدتك تلمين تضحون من الطورات الطورات المحل لفئن كحام ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَدِنَّ أَمْتَوْرَاتِ حَمْبَارٍ أَنْكُوْ عَمَلْ خَلِمْ كمثالي الحمار دمير أيها اللي متأهادين دمير كاسو يحملوا سيدا أصفاراً كوتوب ووين بيس وعاقنادين مثلوا قوم قوم تلمانتود الذين قوم ككذبوا بنيين بآيات الله له آيات كيسا والله الله نلا يهدي مهنون يوأ القوم قوم الضالمين قردران قُلْ عَادَ كُتِرَ النَّاسُ بَنُو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اتَّقَاهْدُ يَهْدُوا بَيْنُ إِنْ زَعَمْتُمْ هَاتَكُمْ ادْعُوا نُوحًا إِذْ كُنْتُمْ إِلَهًا أَوْلِيَاءَ أَوْلِيَاءَ إِنْ أَنْتُمْ قَوْلِيَاءَ لِلَّهِ اللَّهُ سُنَّاتُ أَوْلِيَاءَ سُبْنُ دُونَ النَّاسِ فَدْكَا كَسُكَيْدَا فَتَنَّمُوا الْمَوْتَ غَيْرَ جِعْلَادَ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ غَيْرَ جَأْلَادٍ إِن كُنتُمْ أَدَّاتِينَ سَابِقًا كَوَرُوشِجَا قَالَ تَعَالَى لَهُ قُلْ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ مَوْتَ جَأْلَامَايَن أَبَدًا وَلِيغُدْ بِمَا دَم بِسَبَبْتِ سَيْسَلَ جَأْلَان إِن قَدَّمَتْ أَي هُورْمَرِ دَي قَيْدِيِم غَامَهُودَه وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ قلوا وحا ترانبك سوبرو إن الموت جاردة الذي جاردة تفرون منه آتكح على رئيضان فإنه موتكم ملاقيكم وامدك إن انهاليليا ثم مركوا إن انهاليليا كذل تردونا وحا اللي ننحلنا إلى عالم الغيب والشهادة الضمرة وحا أم وغضية وحا كما قنب عليه اوغا فينبئكم وحوا إنك قوى الرما بما وحي كنتم تعملون إنا تسمعين waxaan aayad kora ku soo qaadanay rasuulka keenna sallallahu alayhi wasallam doqowu ku tarbiyeenayo ku dhiseeyay aayad ka yahay hadis taa ma aha iska alfaadahan u barayay ma aha wa ku taskiyeenay wa ku tahiree marka dhaqan kasto oo khilaafsan ayu ka dhahireen shirkigi kufrigi ilhaaqti bi markaasay waxa weeyaan kitaabkiin sumaday ku siifoway dad oo aqoondo iyo iweedo iyo akhlaaq bac digeeyay wax la isku dhayn oo aad digu sidaas wax qilaafsan Ilaahay loo sheegiya wuxuu nooga digaya dariiqas kana qabno sidaas waxa qilaafsan ayahuuda rasuula Allah uu soo direey nabi muuse la di jiray kitaabna Allah wax uu soo dejiyay tawraad la di jiray و ايسكو ظاهران هو عقيده لو تلماميه عباداته و شيغيو يا اخلاق و حمارسيه اي كوسي فوبا ما ييلين الفاظ دي خفنيه دقمن متغاراي اخلاق كاري وطان الى هو لوي هي وحي لميدي هي دمر كتاب لصار دمر هاد الكتاب لصار هو اسكو و سيده لكن هو كاويه ملك كتابك تركم تحسن لديه عقيدة كل شرطة دمائه وكتاب كانوا فقصاً ملائه عبادة كتاب كان عمره يصمعينه يرام ملائه اخلاق كتاب كانوا شئئه يكوسفه و يرام ملائه كتاب كانوا يصفوا و ورس كما حيان كليه أماماً أحاني السيدة وكتاب كانوا دوساري يهود النوع عاصي مقدم إلهي لي كتاب كانوا يحيين توراد آها لكن عقيدة دي سيئة عبادة دي سيئة اخلاق دي سيئة و محال ما هو شغل مثل الذين كويت تيمانتو حملوا التوراة تورات المكلفين تورادا للوكلف ايركو عمل فلان وحال الكتاب خاص توراته بقمه لفظ اخريا معناها فهمه احكامتي عقيدتي بقمه ثم لم يحملها كذب ما فيها كتابي ما, ما فيها وهي قوسنا كما يسبق من كما فعل الحماري ضامر الذي يليه ضامر كأس يحمل سدا اصفارا كتب الى يئس مثل القوم بيئسا وحمادي مثل قوم قمت الممتوت الذين قام كجدوا بينين بايات الله حاله الملتمت دي الضمير الكدغان سدا الضمير كاس كتابا لو غا فوغيه فهم يكو قد 100 مصاص لو فوغيه الملتمت بركو مدحول الذين كوي الملتمت دا باث لا هاتاي كدغو بينيه بي بالايات لا اله الا كوي بي بينيه او يهودا ايف كستو المخصوص بذم وصفه وخلق عليه ختمه وتمموا ذاك او كتاب كالفاظه ينبطق في ضقرانه اذ كيف جاته مراتس قامت انظروا المسلمين اه او المسلمين تكملت اما ورهن صفه واسوي صفه كمغطاه الا يعيد سبحانه والله الله اعتقدري سي يا داكن كنس كفغادين قف مركا ظالم او كتابت الفاظهم اخين يا اعتقدري سي يا داكن كسين كفغ اله مهلني قولوا هافر ما سبحوا يا ايها الذين بك هاد واليهود بينه ان زعمت ما تكون اند عنيدا انكم دينك اوليا إنتيه. اوليا ان تيه اوليا الله الله سنات اولياء من دون الناس بك كسوك يا هاد fatanawu mautu mautu allaysta in kuntuma dhatiis sabiqina fuu ruu sheega ayada asmahal loo jeede ay ku kala baxaan derejadan hore waxay tahay hadbi lays qabto in ku tubahay haddii kutubtiin waa dareecada uu dambeydo lagu kala baxwaa maxay in la yiraahdo waa yahay inta bananaanka isku iraahu musiba dagdaga kusoo dejjii on soo baaq oo ummadu wa raaxay halaga nastay ha ani leey la wareeqo wuba hadalku wuxuu maashaa subud dan bayda waana faasilo hadisi saxaalosa iyo wala kalaan marka aayadan waxay tahay yahuudi waxay leeyeen anagu dab toosan sawmatii yihin wubakka ilaahi wasiyay wuxuu aan ilaahi u tadharruu taa amraan ilaahiyo labada و أذنب أن يكون الضالة موثوعي أذنب أن أذنب أن أعطبه لكي أعطبه لا يمكن أن أذنب أن يكون سبحانه قل وعاد كتر أمادك صبنا يا أيها الذين أبطتك هادوا يهودين إن زعمتم هدادك أن دعون أيضا رشعنا أيضا أنكم أذنب أن أولياء أوليائنا الله الله سبحانه طيب awliyaasu min duulinaas dadka ka sokaydo sokelada ku suugnaave odokay ilahay ka xiga fatamannawul mautu buljixlaysta aa oo waxa tiraadaan ilaahay oo labada qolo qolada baabiyeysan ilaahumuu ku soo dadajiyin sasannu in kuntum waahadati saabiqina an nafkum shaya ومَن اسْتَغْفَرَ مِنَ اللهِ قِيلاً يَا إِلَهِي كَرُبَّا إِلَى وَحْيِ وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ ضَوْبَ جِخْلَيْ سَمَاءَ لِهِ مَيَاً لَبابَ قَلَ قَلَ إِلَهُ وَهْلَاك مَتَاهِيَ أَبَدَ وِيلُ جِخْلَيْ سَمَاءَ مُحَيْلَك عَلَيْسَ دِيدِين بِمَا دُرُوبَ تِسَبَبْتِ كَدَمَت أَيْهُور مَرِيدَيْ إِيدِين دَعْمَهُو قَفْكَ وحي جحموده هو المرصاد او من الكفر والظلم والفجور او ابي وحي شاقيين او كفر يا معاصي يا ظلمه طاس كعبس لين ما يليهم هذا لما افكار وحي رماندك ان هي توسان ان هي حق ان هيين حقيقه وطب ترى وحي فاني سر كلسونين ان الحق اوسراب سر ساويين إلا روحيدة قل للنابك صحبنا قل للنابك صحبنا إن الموت بمشابه الذي موتك تفرمون منه أتكعر وحد المباهلة تديره إنه يدينك أهل الضلال كي تيرو البابا إيضان حد لله بارتامو موتك أتكعر أيضا فإنه موتك ملاقيكم وميتك ما موتك ويسه بنتي كل يبنوا لهم أيضا وعلم أيضا marka dimatan xa ka dambeeyo su madura duula waxaa laydin ciline ila aalimil ghayb waxaa adoomada kam maqal iyo weshayada waxaa u muqdan waxii u gaad oo idinka adoomada waxaa isku tusay daahil al aqinatiin laakin adoomadu waxaa ka qalsoon quluuntina way idinkoo ahlu dalal ahil haqa iskuubteen maamadeen waxa in xisaabina ya ala qaybka iyo shahaadada labadaba oo oo waxaa qalbiga ku jiraya wax muuqda oo xaqiiqada u ka sa in xisaabina idan markayna dad iska qabgo oo ahlu haq iskud shaqto waxa kaaga muhiimsan xaqiiqada ina dadu oo ilahay inta aad dadka uga sheekey karto ah luqada nahay halkan ku suganahay waa maalmeyn waqti yar adduye laakiin waxaad isu dhantii wa rabbul aalami asagoo go'aynaa asagoo afu sharci magtiisa kama soo haqiiqa lagu hisaabtanay marka ساسا كرم وحي ترى وحي سبحانه فينوبكم الله حين كغا ورما بما وحي كنتم قد هتن تعملون ان تسميليده حقيقه ان كغا ورما ايدهو يا عقيده يا اخلاق تبق واحد كشقي قال تعالى الى وحي مثل الذين كويت لمن تودخون من التورات تورات لو كلفه أولا يركو عمل فلا التوراة ثم اللهم يحملها كذب أن حمار وأنكو عمل فليوحيكو صغمى كما فلي الحمار دمائم أيام لماذيه دمائم كاسو يحملوا صدا أصفارا كطب بيسا وحب بلايال هادي اوخ ماضي مثل القوم قومت المنتود الذين قومت كذبوا بنيين بآيات الله له, له المخصوص بذمي صفته هو وصفهم وكلمته والله الله ما يهدي مهمل يا القوم قوم اظلميرا كفر وراقوم كتاب قر اقينيه عقيدتي سي عبادتي سي اخلاقي شيء غير الكفر بالمن توقوا اصل قل للنبي كسبانا ويا ايها الذين اتقوا هاد ويهود إذا أمتنا أن أدعون إذن أنكم أولياء أولياء إرتهين أولياء إذن لله الله سبحانه أولياء إذن من دور الناس أولياء إذن لكي أسعرنا ذنبه وإله إذن لكي أسعرنا فتمنون موت غيري كما أولياء إذن إن كنتم أدعون سابقين ونقشي أنكم أولياء لله ولا يتمنونه موكيت على السماء يا مولاي عبرت الويغو جخلاي السماء بما كي سيرتي سيسله جخليسني قدمت ايهور مريبه اي دي دعمه والله الله وحده يعمل الرسقيسين وحلله من الكفر والظلم والفجور والله الله نعليم الونج وقال بابد باليمر قوه irahey wa uu ugaal badayay oo ka taabka ya ayagu aysan isku siba u socanba ay saan isku diran ku su'a bulu waa tira ma daga soo banaa inay maut deemasada aad leedii maut ka tafirruun min u ak caararaydan oo in la hawaartama ugu diidayeen feynow mautkum muraaqiqkum waa nifkiina la kulmaa mar walba wa damayran sumaturu duune إلى من الغيب وحاة الضومادة كما قام إياوه الشهادة وحاة الضومادة أموغضب أليه أغاء فيرابيوكم وحاة إنك أغوى الرما بما وحي كنتم أدهاتهم تعملون إلى السمايدان وحاة سمية تيروتنا وألا بنامك الصور لغا أي وحاة يدونك أفكا كشيقة إدان إنكوحي ما كليه إمام أحمد وحاة وريي عبد الله بن عباس وحاة ويري لعنه الله ayya hada ko ruuhi hadaan arkum muhammedo ka'bada agteeda ku sujuude inta utaga halka suuka uga suu uga isteega wani baa isku dayay laakiin qatru baqalay baa markaasa waxa halka abu jeha qasaasi qasaasi wuu gumaa fogaa Allah gana gacal u xanaara idh haysta idh ku soo socotaan loob jeedo maxuu iska fikuu seen damu sasuu guba bal haadla gumaa taagleen idow واراو انل يهوته تمنوا الموت لماتوا ورؤوا مقاعدهم من النقر يهود مرخي الهي امخي او ويرو غويرو مباهر حد ايقبل الحايه ايدي لاين هي ان خبرتم دم ما وا بما لا حير نفتم انت سانك دچينا دوبت نارته ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا وحاجرين مما لدي جيران النصارى نجيران مما نصاراها او رسولك صلى الله عليه وسلم يمدو مرغاه له او باقيت اي ايغوني رسوله الله وهدلي ايغنا markay la taan hal qof oo eeyn koray amniidooda u danta ge wax ku baa filahaayey marka mubaahalada waa shay aad u weyn oo iraa dhikrillaah iraahi xuskiiso soo socdo qutbada dhageystee wada ru bay aba arakataga wa likum kaas oo minas sa'i ila dhikrillaah wa tarkil bayt indigiga xal markaas oo kale laaado qutbada la dhageysto garaa si garan la gattago a khayrul lakum in khayr balamin kuntum da'atin ta'lamuna ila duhkatihi fa'ida qudiyatis فام تشرف الارض دول كفافا وتغور هاديه من فضل الله اله فضله سراديا وحكمه واذكروا الله الله حس كثيرا ديك كثيرا حصيد فربدا لعلكم حقيقه وحاطف لفلحون الى النباء الى في الدنيا والاخره سورهان واحد الى سوره الجمعه وحا لو شيكاي صلاه ما salaad daas oo kamid afaraida iyo waajibaadka waa wey oo dadka ka taga ilaahay ciqaab ku dadajiyo quluubtoodana ilaahay qunfuru dadka ay ku weejibto ragga aad ay ka tagaan sabax maalin rasuulku wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam ilaa qalbigu daafil ruqadbo markaas xugunkii maalintaas in jum'a la yimaado oo سدا سا صورتي يوم الجمعه لوو مغا قا bay مالينتا جمعا وا لحد مالين او الهي خرياليال كا يدوو كا ابو نبي ادم لا ابو ري وا مانتي جناده لا غري وا مانتي لا سوو بخيي نبي صلى الله عليه وسلم و نحن الاخرون السابقون يوم القيامه اننا غطنا حبه محمد ومضى اننا قد دنبين او تضراتهم ومضوا و امضوا لي حدا يا سغال اممادود نغا هريدي انغا امادها قد دنبين حذا اخرك اماد با او هريدي هور ماي داسابنا او دا وين امادانو له بكمت نبي بيد انهم اوتول كتاب من قبل لكن انغا هرتين ايغ كتاب لسي وهو كتابة دي لأيك الهرسي أهل كتاب نقوله ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليه ما رأيك كان وهو كم عدق إذا هاي ملكور عيكو كواهي فقط طلفوا فيه واقلافين ويهود وحيقاتتين سبتك إن الفائس تكتكتك واقلافين ما رأيك نصاردنا وحيقاتين أحدا واعقرافين فاقتلفوا فيه فهدان الله له إلهي بأنك أمت المحمد اللي هو نونيي أمت المحمد ما لنتعي نستان أسبوعي وما لنتجمعة ما تاسعوا أمالي نصيره ما تاسعوا أمالي عيده ما لنتاسعوا أمالي عبادته وين الكبران أو جمعة قال ليسكوا واني الدين وحلا يسكد الشيبه wa wixii tagay oo shar laaga digo oo wixii markaas baahida jiray diineed la bararay ciyo ee ummad de diintooda la barasi gud ulama iyo caamiyad oo kala lahayn ee la wixii waxyi garayyo maarin taasa ilaahay mooga dige nabuuxii sallallahu alayhi fi thabaa dadku anagaa مسلمين تم عاملين كفايسدها ومالمتين نصيره واجمعها يهودين سبد اننا غنوا اسنتنا تميل نصارى الله عليه يهود بالري او سبد ايه وهي اي بعد غد كريستان كانوا النصارى دانا مسيحيين ته ويبريمار نتاك باباي دو احدى فاصا فتقليني واهن الاله وينا عديي رسولك ساس عدي. نصيب دركا وين مياد قرنا يدا مانتا دويل كا قارك ميدى هباي كرغ عين يهودا يا كريستيان فيصط ليمارارو قليم تومجلو او مالينتا نصيره إلهي وإنهي مطاري إليه رسولكم صلى الله عليه وسلم أيها ملكوري اللي هو واجمياي وحال ليري ماليمة شعرقات واقلا فيه إلهي أنبو نسي مسلم وحا فإساد سلطة عيد وصموع ماليمة شعرق يهود وماليمة سدلات نصارى وماليمة أحد فيريد إلهي وإنه وحيء النسية قائر أحاطفك انتكتغ يهود إيا مسارك دورت السوم قصار ومصيب مركز فهمه إلى ما شاء الله جهود هؤلاء مرحبا هؤلاء مرحبا هؤلاء مرحبا هؤلاء مرحبا هؤلاء مرحبا هؤلاء مرحبا معلوم تأسهم عضا مركز هو معلوم آد أووين إلهي وإنه سبحانه وتعالى إياه واجب كبغي وحي واجب كتها احرق او قانج وحر تاها وان 무�افرين تاهاين المقيمين تاها ان شغنين وعافوا ما كقول اما توف جغنين هي توف كمسافرين ويجين كما توف كمد جرينو ويجين كما دمارك ويجين كما الدومادة ويجين كما توف كمد جرين ويجين كذو تحقن ويجين كما لكن انتقال إلهي وإنه وحيري سبحانه يا أيها الذين ضدك آمنوا حقاكم أيهم إذن نوديه مرك اللون ناديه اللون أدمن للصلاة والصلاة من يوم الجمعة في يوم <تصفيق> الجمعة ماليمة الجمعة فسعو أسو صعو إلهي ذكر الله إلهي حسن سعو قد وديئة آيان الأقنى أحاديث الأقنى وذكر إلهي أسو صعو صعيه أسل و لكن هل كان دق دق جدا لو لغه ان لغه ان لغه دق دق ايه و هذا لغه قلبك حديثا لغه دق دق الاهتمام بها شايفه لو لغه و الحافظ كليس المراد بصحي هنا المشي السريع ما اهمت هل كان فس صعب دق دق لغه بتي ما هم؟ ما اهم لغه بتي وإنما هو الاهتمام بها وإن كم عدد مهمة لصيها وأن لا أحد أفضل وأن لا يسكي شخصا وأن شرارك أي حافظات وأن لا يسكي شخصا وإن مهمة لصيها اللغتنة لأسوأ دير دروبه أولا يماذه وحق قلبك لأسوأ دير دروبه فأس له لكي هذا إذا كانت مطبعنا مركز مسجد ومسجد سؤالت ومسجد سؤالت ما الله أكبر من نوعه إنه سعره نبي قال صلى الله عليه وسلم حديثك بخاري يا وهو يري إذا سمعتم الإقامة فمشو حديقة مغشان حتى صلاة دي إلا أقيمي سعر صلاة دي أسوء آدب صلاة دي أسوء وعليكم السكينة وحن الله سمتن دقنانك حتى ولا يا رب كرم الضاع والسور كرم بنا نجديد دي دي صلوات الله سلام ده جمال لاسي اه ده جمال لاسي والوقاه هيبت مع علاقه فما ادركتوا فصلوا ما كتمدان صلاه بقدرك قد كسو غيرتان امامك لتو كده وما فاتكم فاتموا وهي ان طافوا صلاه دي كميدانه ما غدار خبا ما يستوي بركه امامك صلاه تتبعوا انتي زكتان ما يستوي فصلى الله عليه وسلم بركه اراد لما waa we degdegid qalbigaaga lahaad laheey adimada in laga soo degdego mal akola maalintaas tu'ada nabiga muhammad sallallahu كنبوه الرئي وقوبيس وعن قفك كم عدى سؤالي وين القوبيس نبي محمد رسول الله عليه وسلم حدث بخاريا مسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليقتص قفك كم عدى مركوا إيمانها صغير قوبيس دوسن كم عدى إيمانين قوبيس ما صارم وقفك كم عدى مسافر كم عدى قفك أيها قوبيس ما صارم لكن قفك كم سو سؤالي قوبيس ما صارم نبي قوله رسول الله عليه وسلم حديثك بخاري يا مسلمي وريين يوم الجمعة واتف على كل مطلب ما علمته التجمع إلا قبا يستقفك تقول قنقاري واتف واتف لأن العلمك أجبالك أجب أن يكون ما أجب أن يكون واتف كت. كانوا يكونوا مؤكدوا شيء لأتكيي هو صنق واتف كواحة للأولادش هذا واتف على حديث كرهطه ايا وحا النبي قال <تصفيق> رسول الله عليه والسلام من تصلى يوم الجمعه فبها ونعم ومن توضعه وحوى من <متبع> توضعه يوم الجمعه فبها ونعم ومن تصلى فالاصل افضل من توضعه يوم الجمعه فبها قوم ما انت جعده سو وين سقطت انكم ويسن يقصد بنام وما من اقتصر فالاصل افضل قف كسوق و بيس كان قبيس كفضل بمركه حديث كان ساهده الى اهل العلم قبلكم وجوب قال كدي لورجهد و اشي سنهم اكله شيءكم مره وا قبيسكا الله عليه وسلم فان سدحا تن أفرادنا وإنو صعب أغيصر حدث مسلم و إمانا منك وإنو صعب أغيصر وإنو صعب مسجد كميركو يميدو مسجد كميركو يميدو وإنو سنقفنا ببين نفيد حادك من الدكتين قتل لابسة مركات ما دو صفك ماشو مراهي ماشو بنا نسكفر قفناها طب طب فيك دم دافك يدوي وين صبات قديمه ثاني حاجنا مركي قبيق وقطبضع فينا ويلو دغيست يا وسان واحد لكن إن ترغبت كنا وإذا وقفك النوع السنية نبي الوحيد كانت كفارةً لما بينها وبين الشمعة الأخرى شمع الآس وحين قرنا إذا كفار قد شمع الآس إيا شمع الآس وإذا كفار قد أي أننا قرنا إذا كفار قد هذا المهم هو إذا ندع سبحانه إذا نعوده ما قال الله أنه يقول لسلاة صلاة صلات من يوم القمعة في يوم القمعة مالي تحصل على فسعوا وصوصوا إلاي ذكر الله إله إله إحسكي إذا وذروا البيع بيعنا كسوتار أدنكاس وحلوا رجل أدنكا دمب معايير هل كل شيء أدنكاس أدنكاس رجل وقتك صلى الله عليه وسلم أدنك المبجل رجل addin ka tumada halmidu ah waqtiga rasuulka iyo waqtiga Abu Bakar iyo waqtiga Umar markaa qadiimku minbar ka soo faristoo al-Adini addin ka labaat Uthman ibn Affan ayasoo kordhiyey markii dadku baten masjidkan laga badaddii jiray سي ايضا بوصوف ديال گروه ماركي حاضر كوي المسجد كاكين النبي ابو جاي اللي جاء جا قدامك الله عليه وسلم كاس وهي كثير وهي غلماد inn wahla gabo edinka dambo marka barka ku faristul le edimo keddi haram in yee wahla gabo haram qat'an w haa soo magin keddi qof kale yee ma adomadi ma on imekirin ma musafir ma waqtka jumada إلا وهي الله كارف يا ريوي أمر كنواتي ميبوكينة أمر كاللقبتك أنا وحرام الروض الله كويسكو قلافين حرامها أرهابين بعد النداء قفكو أطوه واحد أضباعي ومتعي وما أنصحها مثل ما أنصحها حافظ كويسكو رتحيا إيروسا أن في عافظ ما ما أنصحها فمسلا قلافيا اسكو قلافين إلا وهي سبحانه يا أيها الذين قدتك آمنوا حقاركم أيينو إذا ندية ملك اللون ناديو اللي من يوم الكمحة في يوم الكمحة مالين تجمعات دخل إذا فسأوصى صعدة ذكر الله الله اللحسين ديساء ودروا البعاء بيعنا كاتتك وچوشية ذلكم كاسل صحيحي من الصحي إلى ذكر الله وطرك البعاء إن ذكرك ألالسوء آدون لكاتتك بيعا a khayrulakum min khayr badan in kuntum tad'atun ta'lamun in ittaqiteem khayriyan mish az kusugam sidas aya in in khayr badan a in in khayr badan ila wa'id surhana fa'idat qiddatis salatu salatun mar kallatamma'u wa فايدا قضياتي الصلاة والصلاة دمارك الله لما يولبتو فانتشرو فافا في الأرض دولك كوركي ساقو فافا وامتقو خادية من فضل الله إلهي فضل يسوحكا مده شغطتك أمت ماركي لقم يو صلاة جمعة شغط أرضاه شغطتك أمبالت بلت, بلت فافا وامتقو خادية من فضل الله إلهي فضل يسوحكا Ja ta ei pannud, Marka 18, ta ei ole bay'u wa ruhu arshay şey mubah mubah marki lil adimin ga jum'ata intin lil adimin mubah bay'u Ma wa marki lil adimin wala iska khair marki marka markii qudbada la dhameeyo salaad ba illa مر الا مركو جمعه كبخو انت اصبوحه اومسيك قلبامتي سيستاغوخو دي جيري اللهم اني اجبت دعوتك وصليت فريطتك الى يوم ارغوه اجيباي ييرستي ادييرتو ادينكي وا سو اجيبو واعي الجمعه وا سو توكيري فراي فريدبي ابي صارتي وا توكدي وانتا شرطو عبد ايرام سو فافيو فرزقني من فضلك الهي وفضلك إله دب دب. إلهي يا اي رزاق وانت خير الرازقين انت وحدك الرازق ده انا اسال باباني الهي الرزاق ساسوديك سلفك قبل كميده خايرهين قفكو marki tunala وحام يشكو الصغان واذكروا الله كثيراً الله حصاً وعطى فوقاً غافلين هم نخلينه وقدو يده كليه قلبين ويؤادن أدوه صوقاً يجب إلهي حصاً أدوه يا إلهي حصاً لعلكم حقيقة وحاكتين لعلكم حقيقة وحاكتين تفرحون إنه ليباناً إداناً الحمير حافظكم ايه في حال بيئكم وشرائكم واخذكم وإعضائكم حالتك أحد صوت كذلك حالتك أحد أحد أحد أحده حالتك أحد أحده حالت فإذا يكون أد... أحد مضاعب حالتك أحده وكل بانه نساسي سوقنا نقال سوقنا نقشان سوق إلهي حبسي ذي سعى المؤمنين وإذا مركي أركان ضدك تجاره فان او لهوان امع ايار ان اليها خارجين حالا ايصبحان اليها تجاردا وتركوا كونه اي كاتجيا نبي قائما حالا اتي متي تيغن قل وعا كنترا ما عند الله لا يكتي سوخا كو سوغان في الدار الاخره إن آخر الله سأرى المريض وحاها إليه يمتسكوا الصغار آخرك خير بضن من الله وحيار إيا ومن التجارة غراس والله الله خير الرزقين إنت وحر الزقر ومدك خير بضن آياتنا وحاها لغواناً تأردين بعد وقت لرسولك صلى الله عليه وسلم سيد إمام مسلم يقول لك يسوى القيواريين نبي صلى الله عليه وسلم أصغر قبضاك شمعه أتاقن aa waxa soo galay suuqil madina safar shamka iyo ee loo suugi baa hiibaan loo qabey oo is kala aha dhigya ibn khalifa inta uu san islaamireey baa oo kekeere sham ee loo suugi arabtan waxa dhagannu lahayn markab baree acsu baytibaad مركا صلى الله عليه قفل باية لك أبدا ميس لبيض ثمانا كو صورة الرسول صلى الله عليه وسلم لبيض ثمان بيس لبيض ثمان ما بيقول قد بيسكتو كده مجيوك تجد رأيت فقهة المسلمين تقار كميتها وقوة إرادة أفرطن شرطي مانشمعات حيلا نبوة جوجيلة هذا الشرطي لبيض ثمانا صورة عديث السحيحة مركا ويكاكا لتكي مكه صلى الله عليه وسلم وهو يحب ويتهي لا هي او ان مسلمين تقول نخرست قال تعالى روحي يريد وايما فاو مركه اركان تجرتن او لو ان ايرل بربن كل غراي لوغي سينه يا حد تمد ان اي تفرقوا وكلت اي اليها حالتين حالي يوبع اليها بضي عذب كنصي قال الله يحيى wa taraku kaadna way ka tagayaan qaaimaan xaaladay midkii taagan taasna wuxuu ila hafidku waxaa laga qaadanaya qadiimku marku khutbada akhina ma farisakarweenu tagnaada saasa radida rasuul kaana sallallahu alayhi wasallam laba khutbuu afi chiree labadaba way staag chiree laakiin dhixyaduu farisaj marku مرق قطب هذا الاستك لوقف يلا قاض وتركوك والكاتي كان قائما حالته امك تيغان قل وحاد كنت رانا ما شيء ان الله لقتيسه كوسناه من, من الثواب في دار الاخره دارت اخره ليس الا المريو وحا اخرك خير فدن من الله يغربنك يا عيارته ومرت سيارتي والله الله خير بازقين انت ور وحين ساق دوامتك <تصفيق> وخير بدن الله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد